بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس تقو ربكم إِنَّ زلزالَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عظيمٌ يومَ تَرونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ أرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا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 وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بان الله هو الحق ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى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 ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فالي عطفه ليضل عن سبيل الله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 فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوئنا عن إبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر, وطهر بيتي عن الطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في النبي فَالسِّبْحِ الْحَجُّ يَأْتُوكَ الرِّجَالُ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَامَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ اكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ مَنْ يَقْضُ تُفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا ذُرَّهُمْ وَلْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ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 ذَٰلِكَ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا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 فَفَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ الْكُفَّارُ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم وإن الله لا نصرهم لقدير الذين أخرجوا من بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس باطف ببعض لهدمت صوامع وذيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين امكنك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 Terima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 بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكانفور لكل ام سَكَنْهُمْ نَاسِقُهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَدُعْ إلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدٍ مُسْتَقِيمٍ وَيُنْجَادُكَ فَقُرِّ الَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذْتَ رَأْيَهُمْ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 يعرفوا في وجوه الذين كفروا المُضَرَّكَة دون يصدون بالذين يَتلون عليهم آياتنا قل أفَنَبِيُّكُم بِشَدْمٍ مِن ذَلِكُمْ أَنَّهُ عَدَهُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِأَسَرِ المَصِيرِ يَا أَيُّهَا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 وفي هذا ليكون البصور شهيدا عليكم وتكونوا شهداء أعلم ناسف أقيم الصلاة وآت الزكاة فأقيم الصلاة وآت الزكاة واعتصموا بالله هو مولكم فنعمة المولى ونعمة نصير